الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فلا زلنا نتابع الحديث حول قيود الحديث الصحيح أن سبق أن قلنا بأن الحديث الصحيح استقلاحا هو ما يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبطي عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذ ولا معللا وقد سبق أن بينا القيد الأول هو الاتصال وذكرنا بعض مخرجاته ومستثنياته وتحدثنا عن العدالة وعن تعريفها وأنها قسمان عدالة دينية وعدالة في الرواية وقلنا بأن فقهاء عندما يطلقون كذا المحدثون وليس الفقهة فحسب عندما يطلقون العدالة فإنما يريدون بها العدالة الدينية العدالة الدينية وذكرنا أيضا شروط العدالة وأيضا وقفنا عند القيد الثالث الضبط الضبط والبارحة قلنا بأن عدل الروايه اعم من عدل الشهاده لان عدل الشهاده مخصوص بالحر واما عدل الروايه فيشمل الحر والعبد واليوم نقف عند القيد الثالث الضبط والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن الشيخ أو الطالب أو المحدث من استحضاره متى شاء والضبط لغة هو لزوم الشيء وحبسه ولذلك يقال ضبط عليه وضبطه ويضبط ضبطا وضباطه وقال ليس الضبط لغة لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء ولذلك يقولون ضبط الشيء أي حافظه بالجزم حافظه بالجزم ويقال الرجل ضابط أي جازم جازم وقال ابن الاثير الضابط هو القوي على عمله وقال أيضا الضبط احتياط في العلم وله طرفان الطرف الأول وقوع العلم عند السامع والطرف الثاني الحفظ بعد العلم عند التكلم حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن شيئا معتبرا كما لو سمع صياحا وصياحا لا معنى له وإذا لم يفهم اللفظ على الحقيقة لم يكن ضابطا وإذا شك في حفظه وسماعه بعد العلم والسمع لم يكن ضابطا وقد قسم العلماء الضبط إلى نوعين قسموا الضبط إلى نوعين ضبط الكتاب وضبط الصدر. الصدر ومعنى ضبط الصدر يعني حفظ المحفوظ في قلبه ووعيه وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأدى إلى وقت الأدى إذن فهو نوعان ضبط ظاهر وضبط باطن فالظاهر معناه ضبط معناه من حيث اللغة والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو الضبط ظاهرا عند الاكثر لانه يجوز نقل الخبر بالمعنى كما سياتي ان شاء الله مع طبعا مع قيد مع قيد لا بد منه اما الضبط اصطلاحا فهو اتقان ما يرويه الراوي بان يكون متيقظا لما يروي غير مغفل حافظا لروايته الروام حفظه ضابط لكتابه الروام الكتاب عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد يعني إذا روى الروابي المعنى حتى يثق المطلع على روايته المتتبع لاحواله بانه ادى الامانه كما تحملها لم يغير منها شيئا أبدا كما قال المحدث وهو كما قلنا نوعان ظاهر وباطل أو نقول أيضا نوعان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الصدر هو أن يثبت الراوي أو يثبت أن يثبت الراوي في, صدر في صدره ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء كما قال حافظ بن حجر اما ضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وقال بعضهم هو أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه بحيث يستحضره ايضا متى شاء وقد ذكر الحافظ بن الصلاح للضبط شروطة بعد نقله إجماع أئمة الحديث والفقه على اشتراط العدالة والضبط في من يحتجه بروايته وراحظوا نقال الإجماع وقد حاول بعض الشيعة نقض هذا الإجماع بدون حجة صحيحة يعني كمن الوزير والصنعاني والمقبلي وغيرهم حاولوا نقض الإجماع يعني هؤلاء الشيعة وغيرهم من الشيعة ومن يقرأ منكم ثمرات النظر يجد هذا جليا في كلام الصنعاني وابن الصلاح بعد أن ذكر إجماع أئمة الحديث والفقه على اشتراط العدالة والضبط في من يحتج بروايته قال متيقظا غير مغفل حافظا انحدث من حفظه ضابطا لكتابه حدث من كتابه وان كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك ان يكون عالما بما يحيل المعاني بما يحيل المعاني اذا لاحظوا قد اشتمل كلام ابن الصلاح على شروط أربعة: الشرط الأول أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل. الشرط الثاني أن يكون حافظا إن من حفظه. الشرط الثالث أن يكون ضابط لكتابه إن حدث منه. الشرط الرابع أن يكون عالما بما يحيل المعاني ان حدث بالمعنى. لذلك القاضي عياض وغيرهم العلماء منعوا التحديث بالمعنى إلا بعض العلماء قياد ذلك لمن لا يجعل النهي امرا أو العكس يعني بما يحيل أن يكون عالما بما يحيل المعاني أنحدث بالمعنى وقد بينا العلماء أشياء يعرفوا بها الضبط يعرفوا بها الضبط فمثلا قد يقول منكم قد يقول أحد منكم بماذا نعرف الضبط وهل هناك ضابط نعرف به الضبط أم لا هذا في الحقيقة السؤال المتبادر الى الذهن أجاب عنه ابن الصلاح فقال يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا مثلا رواياته موافقه ولو من حيث المعنى لرواياتهم او موافقه لها في الاغلب والمخالفه نادره عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا وان وجدناه كثير المخالفه لهم اي للثقات عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه انذاك وقد بينا لنا الإمام الشافعي من تقوم الحجة بخباره ومن لا تقوم في كتابه المشهور الرسالة حيث قال أن يجمع أمورا أن يجمع أمورا من تقوم الحجة بخباره منها إذا شرك أهلاء الحفظ في الحديث وافق حديثهم يعني قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته مرة يقول قول ومرة يقول قول آخر فتأكدنا أنه يكثر الغلط في الشهادة فترد شهادته كذلك يعني أهل الحفظ متى يعني وافق حديثهم حديث الثقات المحدثين قبلنا حديثهم ومتى كثر الغلط منهم ولم يكن لهم أصل كتاب فآن ذاك لا نقبل حديثهم بشرط أن يكون لهم أصل كتاب صحيح نعم آن ذاك نعم ولذلك السخاوي ذكر في فتح المغيث بأنه يعرف الضبط بالامتحان بالامتحان ولهذا تجدون هذا في كتب المصطلح يعقدون باب ما قيل في اختيار واختبار الراوي وامتحانه, وامتحانه. وأيضا ما حكم من ضبط كتابه ولم يحفظ وجدناه واحدا يعني كتابه محفوظ منذ أن سمعه وحافظ عليه ولكنه لم يحفظ هذا سئل غير واحد من الأئمة فكان جوابهم كالتالي مثلا الخاطب أخرج عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت اشهب يقول قلت لمالك الرجل يخرج كتابه وهو ثقه فيقول هذا سماعي إلا أنه لا يحفظ يعني يساله قال لا يسمع منه لا يسمع منه قال يونس لانه ان ادخل عليه اذا زاد في كتابه لا يعرف بانه قد زيد في كتابه ان ادخل عليه لا يعرف وسئل الإمام مالك أيضا ايؤخذ يعني الحديث ممن لا يحفظ وهو ثقه صحيح ايؤخذ عن عنه الأحاديث قال لا يؤخذ منه أخاف أن يزاد في, كتاب في كتابه أو في كتبه في رواية قال أخاف أن يزاد في كتبه متى بالليل أخاف أن يزاد في كتبه بالليل لاحظ يعني السلف كانوا حريصين على حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ذكر الخطيب في الكفاية باب القول في من كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر لذلك شرائط التي تلزم تلزمه وقد سئل الإمام أحمد في رواية أنه سأله ابنه عبد الله قال ما تقول يا أبي في سماع الضرير البصر قال إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا وقال أحمد يعني المراد بأحمد نا بن أبي الحواري قال سألت يحيى بن معين قلت رجل ضرير البصر وسميت رجلا وهو يحفظ أحاديث أحاديث لا يحفظ وأحاديث لا يحفظه قال لا تكتب إلا ما يحفظ لا تكتب إلا ما يحفظ يعني الذي لم يحفظ من من الحديث ليس بشيء، فقلت إن اخذته من رجل ثقاق ثم أسأله فقال ليس بشيء ليس بشيء، قال أبو بكر الخطيب في الكفاية ونرى العلة التي لأجهار منع صحة السمع من الضارير البصير الامي هي جواز الإدخال عليهما مارس من سماعهما وهي العلة التي ذكرها مالك في من له كتب يعني ذكرها صريحه قال اخاف ان يزاد في كتبه بالليل ولهذا هذه العلة التي ذكرها الإمام مالك وإن كان سماعه يعني الكتاب صحيحا فيها صحيحا فيه غير أنه غير أنه لا يحفظ ما تضمنت كتبه فمن احتاط في حفظ كتابه ولم يقرأ إلا منه وسلم من أن يدخل عليه, أن يدخل عليه غير سماعه جازت روايته جازت روايته وذكر الخطيب ايضا بسنده إلى الحسن بن علي قال لبنيه وبني أخيه تعلموا تعلموا فإنكم صغار القوم اليوم تكونون كبارهم غدا فمن لم يحفظ منكم فليكتب فمن لم يحفظ منكم فليكتب ذكر هذا الخطيب في الكفاية في باب ذكر من رواه عن السلف إجازة الروايه من الكتاب وإن لم يكن يحفظ الراوي ما فيه وقال أحمد ابن أب الحواري سمعت مروان ابن محمد يقول لا لصاحب حديث عن ثلاث لا غنى عنه من أشياء عن أشياء ثلاث شنو هي الأشياء الصدق والحفظ وصحة الكتاب صدق وحفظ وصحة كتاب فإن كانت فيه ثنتاني وأخطأت واحدا لم يضره إن كان صدق وصحة كتاب إن كان صدق وصحة كتاب ولم يحفظ ورجع إلى كتب صحيحة لم يضره لكن بشرط أن تكون كتبه صحيحة وقال عبد الرحمن بن مهدي إمام الأئمة وهو هذا الذي كتب له الإمام الشافعي الكتاب المشهور الرسالة أن ارسل أرسل للشافعي يساله أسئلة فأجابه بهذا الكتاب المشهور بالرسالة كان يقول ابن مهدي إن الرقعة تقع في يدي من حديثي ولولا انها بخطي لم أحدث منها بشيء قال ومن شرط صحة الرواية من الكتاب أن يكون سماع الراوي ثابتا وكتابه متقنا وكتابه متقانا وقال الإمام من الصلاح تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه ومن اعتمد عليه عاليا عن ما يشترطه الصحيح من الحفظ والضبط والإتقال فعال الأمر إذن في الصحيح والحسن إلى الاعتماد على من أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة وكذا قال الحافظ بن حجر قال الحافظ بن حجر ولكنه قال قوله عما يشترط في الصحيح من الحفظ فيه نظر لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح شرطا للصحيح فهذا هذا الاستدراك صحيح من حافظون حجر وقد ذكر ثم قال وقد ذكر المصنف يعني المراد بالمصنف هنا لاحظوا من هو المصنف هنا يعني في النوع السادس ذكر في النوع السادس يعني المقصود بالمصنف هو ابن الصلاح ذكر عندما ذكر رواية الحديث وذكر شرط أدائه الحديث وما يتعلق بذلك في النوع السادس أن ذلك من مذاهب أهل التشديد من مذاهب أهل التشديد وعبارته حيث قال شدد قوم في الرواية فأفرطوا وتساهل فيها آخرون ففرطوا وهو ثم ذكر ومن مذاهب التشديد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وهذا بعيد هذا بعيد اذا هذا فيما يتعلق بالضبط هذا فيما يتعلق بالضبط والكلام فيه طويل جدا وطبعا يعني عندما تحدث العلماء عن العدالة يعني يذكرون دائما وجوه الطعن متعلق به الخمسة ونحن لم نتحدث عنها لاسباب أننا قلنا نترك هذا إلى الدورة الثالثة يعني يذكرون مثلا من أوجه الطعن متعلق بالعدالة خمسة أشياء الكورونا أو الشيء الأول الكذب واتهامه بالكذب والفسق والجهاله والخامس البدعة, البدعة وهذا في كلام طويل يعني لو ذهبنا نتحدث عن هذه الوجوه يعني ربما يستغرق هذا دروسا كثيرة. دروس كثيرة وأما وجوه الطعن المتعلقة بالضبط أيضا فهي أيضا خمسة أحدها فرط الغفلة وثانيها كثرة الغلط، وثالثها مخالفة السيقات ورابعها الوهم وخامسها سوء الحفظ يعني فرط الغفلة يعني كثرة الغلط، وفرط الغفلة متقاربان فالغفل من السمع وتحمل الحديث والغلط في الإسماع والاداء والكلام على هذا ايضا طويل نتركه إلى الدورة الثالثة إن شاء الله إذن هذا هو القيد الثالث القيد الرابع من تعريف الحديث الصحيح عدم الشدود عدم الشدود يعني السلام من الشدود والشاذ هو مخالفة مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه اما عددا أو توثيقا فإذا خالف من هو اولى منه بقوه الحفظ أو لكثره عدد من خالفهم كان ذلك دليلا على وقوع وهام في روايته ويسمى حديثه انذاك شاذا وعرفه صاحب البيقونية كما سيأتي ان شاء الله بقوله وما يخالف ثقة به المال في الشاذ في الحديث الشاذ من جملة الحديث الضعيف من جملة الحديث الضعف وهو المقبول فيه هو مخالفة المقبول لمن هو اوثق منه بزيادة أو نقص في السند أو في المتن لكننا نجد في كثير من كتب المصطلح أنهم يقولون في تعريفه هو مخالفة الثيقات للثيقات هذا التعريف رده كثير من علماء قالوا هذا يعني مردود من وجوه كثيرة فذكروا مثلا أن كلمة مخالفة الثيقة قال لك هذه مردودة لأنه يرد عليه رجال الحديث الحاسن لأن رجال الحديث الحسن يقال في أحدهم صدوق ويقال فيه لا بأس به عند غير ابن معين لأن لا بأس به عند ابن معين تساوي أنه ثقة وهم ليسوا ممن يصح أن يطلق عليهم كلمة ثقة وأنتم تعلمون يعني كما نقول دائما وكما يقول المناطق إن التعريفات والحدود أو الرسوم ما كانت أو ناقصة لابد أن تكون جامعه مانعة يعني معنى جامعة مانعة يعني دائما يقولون تعارفين بغير أن تكون جامعه مانعة ماذا يعنون بقولهم جامعه مانعة يعني أن تكون جامعه لجميع أوصاف الشيء والمراد تعرفه ومانعة من دخول أي وصف غريب مع هذه الاوصاف وأما إذا دخل فأنا ذكر فائدة من التعريف، لا فائدة من التعريف. فالتعريف ينبغي أن يكون جامعاً مانعاً، جامعاً لأوصاف الشيء مانعاً من دخول غيره مع هذه الأوصاف. فإذا قلنا بأن الحديث الشاذ هو الذي يخالف الثقة، يخالف الثقة في الثقات، فهذا غير مقبول ليش؟ لأن أولاً كلمة مخالفة الثقة رجال الحديث الحسن لأنه قلنا بأنه يقال في أحدهم صدوق أو لا بأس به مع أنهم مقصودون في جملة هذا التعريف الثاني ان كلمة ثقات جمعوا ثقة جمع ثقة وهم لا يشترطون عند المخالفه أن يخالف الثقة جمعا من الثقات بل قال العلماء إذا خالف رجلا واحدا يعني يا خالف واحدا من الثقات فإن الحفاظ يحكمون على حديثه بالشدود على تفاصيل ستأتيكم إن شاء الله في الدورة الثالثة في الدورة الثالثة فالتعريف الصحيح ينبغي أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أوثقوا منه مخالفة المقبول لمن هو أوثقوا منه علاش حتى يدخل في التعريف إذا كان المخالف واحدا ولكنه أوثق من المخالف أوثق منا المخالف مش يكون تعرف جامعاً مانعاً, جامعا مانعا إذن فشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه وأرجح في الحفظ وقال بعضهم ما روى الثقة مخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا هذا نسبين هذا التعريف الثاني حتى هو تعريف سليم جيد ولأن الحافظ في النخبة قال في تعريف الشذوذ مخالفة الثقه لمن, لمن هو اوثق منه لأن المخالفة ينشأ عنها الشذوذ والنكاره فإذا روى مثلا الضابط والصدق شيئا فرواه من منه وأحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا الشهد وفي بعض الأحيان قد تشتد المخالفة أو يضعف الحف. فيحكم على ما خالف فيه بكونه منكارا ما يخالف فيه منكارا هذا ليس في الصحيح منها إلا نظر يسير هذا فيما يتعلق بعدم الشدود, عدم الشدود أيضا القيد الخامس السلامة من العلة السلامة من العلة ومعناه عند المحدثين هذا القيد الرابع لم نتوسع فيه أنه قلنا الحديث عنه في, ماذا في الدورة الثالثة بدوسع إن شاء الله والآن القيد الخامس والآخر يعني معناها يعني السلام من الله عن المحدثين سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع ظهور السلامة منه ولذلك قيدها العلماء بأن تكون قادحة يعني بحال إرصال الخفي إرسال الخفي في موصل أو وصل منقطع أو رفع موقف وغير ذلك من العلل القادحة يعني احتراز من العلل التي لا تقدح في الصحة ان العله كما قال بعضهم هي سبب يقدح في صحة حديث ظاهر الصحه ظاهر الصحة وأنتم تعلمون الخلو منها يعني لا تظهر إلا للمتبحر في هذا العلم ولذلك العلماء قسموا العله إلى قسمين ظاهره مثل الفسق وسوء الحفظ وخفيه كالإرصال الخفي في موصول أو وصل منقطع أو رفع موقوف أو إدخال حديث في حديث ونحو ذلك يعني من الأشياء القادحة وحديثه يقال له المعلل أو المعل العلماء يقولون بعضهم يقول الأفضل أن يقال المعل ويعرفون الحديث المعل بأنه الحديث الذي ظاهره الصحة وفيه علا خفية قد في صحته يعني مع أن الظاهر السلام من ذلك وهذا لا يكون إلا كما يقول علي بن المديني إلا إذا جمعت طرق الحديث يعني الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته طبعا فهذا يكون بجمع طرق الحديث كلها في العل القادحة مثلا كأن يروى الحديث متصل إسند مع أنه جاء مرسلا والذين رواه مرسلا أو من الذين رواه مسندا وبالمثل أيضا في مسألة الاتصال والانقطاع ومسألة الرفع والقطع هذه علل قادحة تقدح في صحة الحديث أما مسألة العلال غير القادحة مثل إبدال ثقة بثقة يعني كأن يختلف الرواة مثلا على سفيان الثوري أو على الزهري يسمى يعني أحدهم شيخة يسمي أحدهم شيخا يسمى أحدهم شيخا ومرة آخر يسمي شيخا آخر والشيخان كلاهما مثقة هذه علة ولكنها غير قادحة لماذا سموها علة إذا كانت غير قادحه سموها علة لمجرد وجود الاختلاف في الحديث أو في الاسناد هذا لا تقدح فيه لذلك يقول العلماء هذه علة غير قادحة فالعلّة عدم العلّة نشترط في الحديث أن يكون سالما من علّة خفية قادحة فالعلّة القادحة قلنا كأن يروى الحديث متصل إسند مع أنه جاء مرسلا والذين رواه مرسلا أو من الذين رواه مسندا كما قلنا أيضا في مسألة الاتصال والانقطاع ومسألة الرفع والوقف هذه هي العيلة التي يتحدث عنها العلماء ويقولون بأنها قادحة تقدح في صحة الحديث وأما مسألة العيلة غير القادحة مثل إبدال ثقة بثقة كما يقولنا كأن يختلف الرواط مثلا على إمام الأئمة ومثلنا بسفيان الثوري وبالزهري مرة الراوي يسمي أحد ومشي... يسمي احدهم شيخا ومره أخرى يسمي شيخ آخر فهذا لا يضر لأن الشيخين كلاهما ثقة لأن هذه هي علة غير قادحه وقلنا سموها علة لمجرد وجود الاختلاف في الحديث والاسناد وهي لا تقدح لاننا نقول طالما أن تلامذة الزهري الذين رأوا الحديث عنه سواء أو قريب من سواء من ناحية العدد أو من ناحية الوصف فنستطيع أن نقول إن للزهري, إن للزهري فيه شيخين ولسيما أنتم تعلمون أن الزهري رجل حافظ وجامع للعلم ورحال فمن المحتمل أن يكون له في الحديث شيخان بل وأكثر هذه إذن عله غير قادحة أو كأن يختلف الروات في اسم رجل وفي نسبته والرجل ثقه أيضا هذه أيضا علة ولكنها غير قادحه فمسألة العلة غير القادحه إن جئت إلى التعريف فليس لها تعريف بأكثر من هذا التعريف إنها علة بمعنى الاختلاف في روات, السن... روات السند ولكنها لا تقدح في صحة الحديث أما إذا جئنا إلى التمثيل لها فالذي ذكرته لكم من جملة هذه الأمثلة وتظهر الإنسان أكثر فأكثر عند الممارسة وعند البحث في الأحاديث وهذا العلم سبحان الله ثمرته عملية وليست نظرية إنما النظرية مجرد آلات وإنما يتمرس ويتمرن في الإنسان بماذا؟ بالدربة وبالعمل والبحث والتخريج والكتابه فيه المهم أنك لا تعرف هل هذه العلة قادحة أو غير قادحة إلا إذا جمعت طرق الحديث بالممارسة إذا جمعت طرق الحديث بان لك هل هذه العلة تقدح في صحة الحديث أم لا و صدق علي بن المديني إمام العيلان فيما نقله عنه من الصلاح في مقدمته قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه وقال الإمام أحمد أيضا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه أو إذا لم تجمع, إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا هكذا قال الإمام أحمد والخاطب البغدادي ذكر في كتابه الجامع ذكر بأن الحديث السبيل إلى معرفة علة الحديث أن نجمع بين طرقه بين طرقه فقال السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم الحفظ. ومنزلتهم في الاتقان والضبط فإذا كان الاسناد يدور على ثقة فلا يضر لانه سواء كان هذا شيخه ام ذاك شيخه فهو ثقه لكن شرطه أن يكون الذي اختلف عليه ثقه اما اذ اختلف على رجل صاحب اوهام وروى الحديث على عدة اوجه فهذا لا يقبل منه وهذا دليل على وهامه والترابي في الحديث فالرجل الثقة الحافظ إذا روى الحديث على عدة أوجه حمل هذا على أنه قد جمعه من مشايخ كثيرين والرجل الذي فيه أوهام إذا روى الحديث من عدة أوجه دل هذا على أنه وهم ما في هذا الحديث سبحان الله يعني المدار دائما على الشخص وضبطه وإتقانه وحفظه فأما صاحب الأوهام إذا روى الحديث من اوجه فيقال بأن هذا يدل على وهامه وأما صاحب الحفظ والضبط والإتقان إذا رواه من عدة اوجه فنقول رواه قد جمعه من مشايخ كثيرين قد جمعه من مشايخ كثيرين وإنما تقبل الطرق المتعددة من الحفظ ولا تقبل من أصحاب الوهام من أصحاب الوهام وسؤل الحفظ على هذا فنقول متى توفرت هذه الشروط الخمس التي تحدثنا عنها في حديث فهو صحيح بلا خلاف عند المحدثين ولاحظوا يعني أهم شيء الذي يتحدث فيه العلماء ويتوسعون العلة تحدث عنها لغة والصلاحة ويتحدثون عن طريق معرفة العلة متى تثبت والعلة غير المؤثرة والعلة المؤثره غير القادحة والعلة القادحة أو المؤثرة ومعرفة أنواع وأجناس العلة ويتحدثون عن أشياء أخرى تتعلق بالعلة نحن لم نشر إليها لأسباب وربما نتوسع في هذا إن شاء الله في الدورة الثالثة فلاحظوا الحديث إذا توفرت هذه الشروط الخمسة التي ذكرنا في التعريف اتصال السند بنقل العدل تام من دوتها المثل إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا حين اجتمعت هذه الشروط أصبح الحديث صحيحا عند المحدثين وما يقال في الحديث الصحيح يقال في الحديث الحسن إلا أن الفرق بينهما أن الصحيح ينبغي أن يكون تام الضبط والحسن خفيف الضبط أما من جهه العداله فلا تفاوت ما يقال في الصحيح يقال في الحسن وتعريف المحدث للحديث الصحيح يتنوع ولكن هذا التعريف الذي ذكرنا هو في الحقيقة جامع مانع وهذا الذي ذكرنا تعريف المحدثين ليس تعريف الفقهاء أو الأصوليين أما الفقهاء والأصوليون عرفوا الحديث الصحيح بقولهم ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط هكذا فقط ولم يعتبروا بعض العلل كما هو الحال عند المحدثين كما رأيتم فلذلك كثير من العلل التي يعتبرها المحدث قادحة لا تقدحوا عند الفقهاء ولا عند الأصولين بل عندهم ما ناف العدالة والضبط وبعضهم لم يشترط الاتصال كما في المرسل فلذلك نجدهم يختلفون في اكتمال شروط الصحة في الحديث الصحيح ولكن العبرة في الحكم على صحة الخبر معتبره اعتبره الحديث من شروط للصحه وما حكموا بصحته ومعلوم كما قالوا إن كل أهل فن هم أعلموا بفنهم وإليهم المرجع في ذلك لا يصار إلى غيرهم عند وجودهم وقد صرح بذلك غير واحد من أهل الحديث فهذا السمعاني مثلا يقول بأن عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته ثم قال ورب خبرين اشتهر عند الفقهاء وأهل الحديث لا يحكمون بصحاته ورب خبرين كان غريبا عند ماذا عند الفقهاء وقد حكم السنعطي بصحته بصحته وهذا صحيح يعني القواعد المسائل الحديثية المختلفة بين المحدثين وبعض الأصليين ينبغي أن يكون المرجع فيها إلى أهل الحديث إلى أهل كل فن عندما نختلف في مسألة أصولية ينبغي الاعتماد على الأصول وعندما نختلف في مسألة فقهية ينبغي الاعتماد على الفقهاء، وعندما نختلف في مسألة يعني في حديثية ينبغي الاعتماد على أهل الحديث يعني أصحاب الفن كذلك عندنا هنا طنبه إذا روى مثلا راوح حديثا وروى آخر حديث آخر موافقا له هذا الحديث ماذا نسميه نسميه متابعا متابعا هكذا بكسر الباء يعني بصيغة اسم الفاعل وهذا اللي يقول فيه المحدثون تابعه فلان وإذا قرات في الصحيح كثير ما يقول حافظ البخاري في صحيحه يعني وله متابعات وله متابعات أنتم تعلمون أن المتابعة توجب التقويه كما سيأتي إن شاء الله والتعيد وما ك ما يكون المتابع مساوي له في المرتبة للاصل بل إن كان دونه وحتى ولو كان دونه يصلحون المتابعة والمتابعة قد تكون في نفس الراوي وقد تكون في شيخ فوقه وإن كان دكشيب المراتب يعني في نفس الراوي أتم واكمل من شيخ فوقه يعني حيث إن الوهن في أول الاسند اكثر واغلب والمتابع ان وافق الاصل في اللفظ والمعنى يقال له مثله راوا هذا الحديث راوا مثله وان وافقه في المعنى دون اللفظ نقول نحوه نحوه ان هذا هو الفرق بين رواه حديث مثلي, مثلي رواه حديث مثله او ثم يذكر الحديث ويقول وروي مثله او يقول وروي نحوه وروي نحوه فمثله لاحظ إذا كان وافق الأصل في اللفظ والمعنى نقول مثله روى الحديث مثله وإذا وافقه في المعنى فقط يعني دون اللفظ نقول نحوه هذا هو الفرق بينهم وقد توسع العلماء في بيان هذه المسألة فأحبت أن أنبيع عنها هنا قلنا المتابعة كي العلماء كل حديثين من صحابي واحد من صحابيين واحد اما اذا كان أكثر من صحابي يعني من صحابيين فهذا لا يقال له المتابعه يقال له شاهد يقال له شاهد مثلا يقولون هذا شاهد من حديث أبي هريره ويقول له شواهد او يقول شهد به حديث فلان شهد به حديث فلان وبعضهم يخص المتابعه بالموافقه في اللفظ والشاهد بالموافقة في المعنى سواء مطلقا سواء كان من صحابي واحد او من صحابيين وقد يطلقون الشاهد والمتابع بمعنى واحد والامر في ذلك هين سيأتي ان شاء الله البحث على ذلك عند الدورة الثالثة عند الدورة الثالثة ولسيما عند التفرد يتكلم عنه العلماء وأما تتبع طرق الحديث وأسانيده لقصد معرفتي المتابع والشاهد هذا يسمى الاعتبار هذا يسمى الاعتبار وطبعا الاعتبار مش هو قسم لهما كما يتوهم كثير من الناس بل الاعتبار هيئة التوصل اليهما هيئة التوصل إليهما إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله اولها الصحيح وهو ما أوله الصحيح وامتصل يعني يعني متصل اسناده كما سبق أن قلنا في تعريف ماذا الحديث صحيح وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتا واحدة أوله الصحيح وامتصل اسناده هو يشذ أو يعل يرويه عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وأظن أظن أن التعريف والأبيات واضحة لديكم إن كان هناك اشكال فبعد الفراغ من الدرس من له إشكال فليسأل فليسأل إن شاء الله ونناقش الأمر ثم قال المصنف رحمه الله والحسن الخفيف ضبطا إذ غادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وقد صحح بعضهم هذا البيت وقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غادت رجاله لك صحيح اشتهرت فقال والحسن الخفيف ضبطا الحسن الخفيف ضبطا فلنترك الآن التصحيح ونعرف الحسن لغة والصراحة هل بقي الوقت ما إذن طبعا نترك هنا إن شاء الله الدرس ما دام الوقت يعني ضيق وأنا كنشوف الإخوة اللي كيحضروا الأصل حاضرا حاضر حاضر يعني حاضرين السلام عليكم